فَكَمْ دَمَوُهُ فِي وَمْلَامُعَظَرُ إِنَّ عِبَادَ وتركنا عليه في العاشرين سلام I'm not going to die. وَإِنَّ لَهُ طَنًّا مِنَ الْمُرْثَلِينَ إِذْ مَن إلا أعج in the